نادى طلب طلب منا بعض الاخوه ان نعيد المحاضره التي انعقدناها في قاعه المحاضرات في الكليه ليله الاحد الموافق 25/5/2004 اقول ان بعض الاخوه طلب مني ان نعيد مجموعه المحاضره التي القيناها في قاعه المحاضرات بالكليه في تاريخ الاحد الموافق 25 5 44/4 وبما ان هذه المحاضره تتعلق بموضوع الدرس الاصلي وهو التوحيد و بما اننا اننا استشرنا الحاضرين من الاخوه ووافقوا على ذلك كإنما رأينا أننا لم نخفض عن درس العادة في هذه المحاضرة ونحن معنا عناصر المحاضرة في ثلث الليلة نأخذها ونكرا ونكرا أولا ما سبب اختيارنا من هذا الموضوع في المحاضرة يعني لماذا لم نختار محاضرة في القلال محاضرة في الزكاة محاضرة في الصيام وما أشكر ذلك ما هو السبب ذكرنا أن السبب أمر... أمران أحدهما أهمية هذا الموضوع وهو الأثناء والثفات فإنه كما هو معلوم للجميع هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة وهي توحيد الالوهيه وتوحيد الالهيه وتوحيد الاسماء والصفات وايضا معرفه الله باسماءه وصفاته تتحقق بها عباده الله اذاده الله اذ لا يمكن عباده الله وحده الا بمعرفته باسماءه وصفاته وكيف يمكن ان يعبد الانسان معبودا لا الحق اطنا هو السائد هذا غير ممكن والله تعالى يقول عن ابراهيم انه قال لابيه يا ابي لما تعبد ما لا يسمع ولا يغفر ولا يغني عنك شيئا اذا فالموضوع له اهميه عظيمه بهذا التوكيد اما هذا البستان فهو كثره السلام فيه اخيرا لان الناس الاونه الاخيره يتكلموا فيه كثيرا لا من جهه ما يكتب في الصحف ولا من جهه ما يقرر على الطلبه في الجامعات وفي المعاهد احيانا ولهذا كان لازما علينا ان نبين المذهب السلفي الذي هو مذهب اهل السنه والجماعه اثناء لا يحصل الانكباب على اهل العلم في هذه البلاد التي لم تكن تعرف من قبل سوى مذهب السلفي الذي هو مذهب اهل السنه والجماعه لكن بدا ان تتسع مداركهم وقراعاتهم في الكتب الوالده وبدا ان ينفتح بعضهم على بعض فيقرر بعض الناس ما كان يعرفه في بلاده من الملاهب المخالفة للمذهب الثلفي في هذا الباب ولا في جماء مذهب الأشائر الذي يدعي معتنقوه أنه من مذهب أهل السنة والجماعة وكل يبدع وقلا لليلى ولا في لا كثر لهم بذلك وليلى لا قدر لهم بذلك كيف قد ان نقول ان هذا امن مذهب الاشاعره من مذهب اهل السنه وجماعته وهو ليس على وفق السنه فانه ليس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اولقاء الراصدون ولا يتابعون لهم باحسان وانما ظهر بعد ظهور ابي الحسن الاسعدي ومع ذلك ان الامه الاسلاميه قبل ظهور هذا المذهب متنمعه على خلافه متنمعه على خلافه واؤمن بذلك ما عدا المذاهب الاخرى التي حدثت قبله كمذاهب المعتدله والجهنيه لان هذه حقيقه ما احد ادعى انه مذهب السنه والجماعه اذا لا يمكن ان يكون من السنه ما حدث بعد السنه هذا غير ممكن وليس هو على قياسه بل انه مخالف للدين اذ ان السنه جاءت في اثبات السهاب كلها لا الصفات الذاتية والصفات الخبرية والصفات الفعلية وهم لا يثبتون من الصفات إلا الصفات المعنوية وليس كل المعنويات وليس كل الصفات المعنوية يثبونها أيضا وإنما يثبون من الصفات سبعا فقط أليس كذلك وقد مر علينا هذا إذن كيف يصرح أن نقول ان ذلك من مذهب اهل السنة والجماعة ثم اننا نقول ابو الاس ابو الحسن الاشاعي رحمه الله كان له ثلاث مراحل ثلاث مراحل المرحله الاولى من عمره اعتنق مذهب المعتزله وصار معتزليا والمرحله الثانيه كان مذهبي من كل لا تصل به واقبل منه والمرحله الثالثه يعتقد مذهب اهل السنه والجماعه مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله وهذا ما كان قد صرح به في اخر كتبه الذي يقال انه من اخر ما قلنا وهو الابانه عن اصول الدين وهو معروف مضبوط الذين اتبعوا وعامة المتبعين له أخذوا بمذهبه الوسط في المرحلة الوسطة من مراحبه وهي ليست على مذهب أهل السنة وجماعة أقول بناء على هذا وعلى ما قيل حول هذا المذهب وما يقرر في بعض الكتب المؤلفة في هذا الباب على منهاج هذا المذهب كان لزاما علينا نحن الذين ندين بالله سبحانه وتعالى بمنهج السلف بهذا الباب وفي غيره ما استطعنا كان لزاما علينا ان نتكلم في هذا الامر وان نبينه وكلما دعت الحاجه الى الى استعمال السلاح والى تقويه هذا هذا السلاح كان فلو الاستعمال له والقوه فيه هو الواجب وهذا كما يكون في العلوميات يكون كذلك ايضا بالامليه انظروا الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر الطلاق الثلاثي في عهده ماذا فعل كان الطلاق الثلاث في عهده اول عهده وفي عهد ابي بكر وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولقوا الثلاث واحده لكن لما تفا هي عن الناطقين راى ان من المصلحه الزامهم به ولما كثرت وضوخهم في زمنه راى ان من المصلحه ان ان يرفع عقوبته الى 80 جلد اذا نحن لما بايننا ما حدثت الاون الاخيره كان لزام علينا ان حقق هذا البحث تقريبا كاملا ولا ريب ان مثل هذه الامهات قد حصلت فيما مضى من اهود الاسلام في عهد من احمد وفي عهد الشيخ الثامن دينية حصل موجات عظيمه في هذا البحث ولذلك احسن ما قرأ في هذا الباب كتب شيخ الاسلام بن تيميه لانه لان لانها زبده ما قاله من قبلهم بما لنا فهي خلاصه لما قيل في مذهب السلف اهل السنه و جماعه ولهذا ننصح كل كل انسان جديد ان يسلم من المرين الفاسقين في هذا الباب اني راقي اني اتابع قطب الشيخ الاسلام الدين الجينيه اللي بروتديها ما يفتي عليه ويرى الغليل رحمه الله وجزاهم الله انسان خيرا هذا الاقترا الذي جعلنا ندع ان نجعل موضوع المحاضره في باب اثناء السكر ثم ننتقل الى عناصر المحاضره العنصر الاول موقف أهل السنة فيما يأتي في الأثنى في اختفاء في نصوف الأثنى واختفاء موقف أهل السنة وجماعة في الأثنى يثبتون كل اسم سمى الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يثبتون من ذلك شيئا كل اسم سمى الله به نفسه في كتابه أو سنه هذه الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم يثبتون هذا الدين وأبين مر علينا مرارا وتكرارا انه لا يتم الايمان بكم الا باتباع النسب والصفه التي دلنا عليها وثالثا الاثر الذي يحصل من هذه الصفه دينا كان اسمه متعديا كما مثلا الحي من اسماء الله قال الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم الحي هذا يعني الصحه ها الحياه سبب الحياه السميع الذي السميع الصكاء السمع الاثر يسمع كل شيء يسمع كل شيء العظيم الاسم العظيم الصكاء العظم البصير الاسم البصير والصكاء البصر والاثر يبصر كل شيء وهكذا نقول بالرحيم وقول القور وحي له هذه هذه النسبة للاسم انهم ايضا ما اتثاثين بكل ما سمى الله بنفسه لا يسمون الله بغير ما سمى بنفسه فلا يثنون لله اسم لم يثن به نفسه لان هذا من القول على الله بلا علم وهو ايضا جنايه والله سبحانه وتعالى حرم القول عليه بلا علم قل إنما حظم ربي الزواحش ما ظهر منها وما بطم والإثم والبغي بغير الحق وأن تشدفوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لك على ما لك وقال تعالى وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَطْرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهِ مَسْئُولًا وهو أيضا جناية كيف تفتفوا لله اسما لم يصدق نفسه لو امكن افتقت لمخلوق اسما لم يتم به نفسه فقل ان هذا ها يا فيده مثلا هذا رجل اسمه خالد فقلت انا بعدت اسمي محمد و هذه جنايه ليس لك الحق بان تضع له اسما فاذا كان هذا بالنسبه للمخلوق يعد جريمه فهو بالنسبة للخالق أعظم وأعظم في الصفتات يصبتون لله تعالى كل صفتة ذاتية أو فعلية ذاتية أو فعلية لا يفضلون بينهم الفرق من حيث المعنى بين الذاتية والفعلية الصفتة اللازمة ذاتية الفقره المتعلقه بالمسئئه فعليه ان يكون طيب شوف الحياه عبد الله ذاتيه ولا تاليه لانها لازم لانها لازم ذاتيه ذاتيه لانها لازم, لازم. طيب اليستوا على العرض عندنا اذا تي هنا فاليه اليستوا على العرض اليستوا على العرض ذاتيه فاليه لانها المكان لا قريب من شيء يعني متعلق بالمسيح طيب النزول إلى السماء الدنيا ها ثالثية أولى فعلية فعلية لأنها متعلقة بالمشيئة إذا كل صفة متعلقة بالمشيئة فهي الضفة فعلية لأنها من فعله ينزل يستوي أما <تصفيق> الضفة اللازمة فهي ها يسميها أهل العلم ذاتية بمراعاتها للذات العليه لازمه لها كذا الغني دون ربنا ذاتيه ذاتيه لانه لم يزل ولا يزال منفصلا عنها وتم يثبتون ذلك بدون تسفيه ما انكيفون ما يقولون انكيهه منزله كذا وكيهه استواه كذا لا يقومون بذلك ولا يتصورون بقولهم ايضا فهم لان يقول ولا يعتقدون كيفيه اي كيفية اما انه على كيفية معينه الله عالم بها فهم يثبتون ذلك ولا لا يثبتون ذلك يثبتون ان نزوله واستوائه كيفية لا نعلمها الا هو هلك يقول لكن يستثونه قالت يستثونه ان لها كيفية لكننا لا نقول هذه الفياتينا ولا نتخيلوها بافكارنا لان الله تعالى اعظم من ان يحيط به شيء من مخلوقاته ولا يحيطون به علما كما قال الله تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما قال بعض السلف إذا قال لك الجهني إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل فنقف على ما أخبرنا عن نفسه وقال آخر إذا قال لك الجهني كيف نزوره إلى السماء الدنيا فقل له كيف هذا؟ انتم تدرون لماذا يسأل جهني كيف؟ دي عايزين ان نوزن التلفي التكبيس او النفي. اتركوا ان وكيف هننزل علشان ننزن ان تقول ينزل على كيفية كذا وكذا ولا تنزل. يقول فاذا قال لك جهني ان الله تعالى ينزل الى السماء كيف؟ فكيف نقول؟ يقول له كيف هو بذاته كيف هو بذاته يعني كيف ذات الله الفهم يثبت الذات و وهل يثبت لها كيفية لا انا اقول له اذا الاصفات تثبتها اثبات وجود لا اثبات كيفية كما انك انت ايضا تستصفات الذات واساس الذات اساس وجود لا اساس كيفية ولا فرق بين الامرين فالذي لا يعلم كيف ذاته كيف ذاته الا هو كذلك نقول لا يعلم كيف ذاته الا هو فهمتم الان اذا التكنيف محرم ليس لانه من القول على الله بدايه من القول على الله بلا عن هو لان التكليف لا يمكن الاحاطه به لقوله تعالى ولا يحيطون به علما لذلك يسقطون هذه التكليف من غير تمثيل ما يمثلون سبت لسبت خالقه دنا بادله جمعيه وعدله عقليا اما بالنسبه للسماع فمنها قوله تعالى ليس كمثله شيء ومن نسب له ذات خلقه فقد كفر بهذه الايه ولهذا قال السلف ومنهم ابن رشد ابن حماده الكذاعي شيخ الدخاري من شبع الله بحلقه فقد كفر فاذا قال مثلا ان الله ففطور نفسه بذلك نذكر نقول يا رب الله كن هذا كافر بقوله تعالى ليس كمثله شيء وانتهاليها من الايات التي تدل على فعل المماثله الا بالنهى العقليه على انتفاء المماثله انك اذا مثلت الله بالخلق فقد مثلت الكامل بالناقص وتنزيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا صح؟ والله تعالى عن النقص. منزه عن عقل عن النقد حقا منزه عن النقد ما دام هو رب ان هو تعالى لا يمكن ان ينحقه نقد ابدا فان جئنا نتفحص المخلوقات فان تمثلت بالناقصة ونقصته وقد قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصا إذا قيل إن السيف أنضى من العصا نقص قدر السيف ما أنك ما نسته ذوبيت تقول إنه أنضى من فكيف إذا قيل إن السيف مثل العصا ماذا يكون ها أثبت نقصا إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى مثل القلب في ذاته وفي السحاته فهذا ولا يلا بالله فهذا تستنقف الله عز وجل لهذا التمثيل محرم بل هو كفر لأنه تكريب للقرآن مستلزم لنقص الرحمن واضح يا جماعة أهل السنة والجماعة لا يمثلون ولا يتيفون قد يقول قائل ما الفرق بين التمثيل والتكريف ما هو الفرق بينهما التمثيل ذكر كيفية مقيده بالمماثل فتقول مثل نزول الله مثل نزول قلان مثلا او مثل نزول ان عرفتي والتكييف ذكر كيفية هاي راه مقيده بالمماثل مثل ان يتخيل الانسان كيفية معينه ويقول ان كيفيه تتلك او كذا فإنكم إذا كل ممثل فهو مكيف وليس كل مكيف ممثلا وقد كذب ابن بطوضة على شيخ الإسلام بن سيمية حيث قال إن شيخ الإسلام بن سيمية ممثل فإنني سمعته يقضب يوم الضمع في جامع أظن قلب مشه وهو على المنبر فجاء لي يقول ان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا كنزول من هذه الدرجه الى هذه الدرجه اعوذ بالله استرى كثيرا على هذا الرجل المدافع المناظر لكنه كذا يكون اهل الباطل واهل الشك في مثل المدافعين عن السنه لانه ما لهم اندهاك الا يرمونهم بالاشياء المنكرات تمثيلا للناس عنه مثل ما وصفت الرسول عليه الصلاة والسلام باستحر وجنود كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنود كل الرسل ما أتى الذين من قبلهم من رسول ومن رسول نكرة في السيق النفي مؤكد بمن إلا قالوا ساحر أو مجنود تقوا بأن ورثة الرسل القائنين مقام الرسل سوف ينالهم من هذه الألقاب السيئة مثل ما نال قوة <تصفيق> انتم من هذا طيب إذن نقول أهل السنة وجماعة النساء للفتساة يسلكون ناسة علامة للفتساة الذاتية والفعلية من غير تكهيف ولا تمثيل لا يستطيع اي احد ان ينفي ولا استثناء من هذا الشيء لا استثناء من هذا الشيء ابدا طيب وهل يحرفون اولى لا, لا. يبونها على ظاهره وحقيقتها ويقولون ان ظاهرها وحقيقتها حق ولا يمكن ان يكون باطلا اكثر التحرير اللي اولوها الذين أولوها, اولوها قالوا ظاهرها التنقيض فيجب صرفه ظاهرها التنقيض يجب صرفه ظاهرها النقص فيجب صرفه وهذه طريقتي جعلوا ظاهرا كلام الله الحق وظاهر كلامه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم جعلوه امرا باطلا على الشيخ النجيب رحمه الله في كتابه اضواء البيان والذي حملهم على ذلك وتندس قلوبهم بقاضي بقاضي رافض التمثيل واجاب رحمه الله بهذا الوصف انه قال هذا يقتضى التمثيل فيجب فرضه النزول الحقيقي على السماء الدنيا يقتضى التمثيل فاجب فرضه عن معناه وهكذا قال وقل الحقيقه هنا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال كل معطل محرف من كل استفاد فهو ممثل كل معطل فهو ممثل اللي انكرا بده نقول انك مثل هذا التمثيل قلناها لماذا لانه ما ابطل الا بعد ان يعتقد التمثيل فمثل أولا وعطل ثانيا أضرب لكم مثلا في الاستواء على العرش قال الأهل السنة وجماعة استواءه على عرش علوه علو ومليق بجلاله وقال أهل التحريف استواءه على عرشه أي استيلاءه عليه ماذا يا جماعة لأنك اذا افلتت استواء حقيقي لازم من ذلك التنفيذ ان يكون كما قال الله يتسو على ظهره كما في قوله سيدنا سوي كان دون الناس على الفلك سيدنا قلت ان الله سوى على العرش صار مثل الاستواء نوح على الفلك مثل السوان على على الانعام على ظهر الانعام على الفلك فإذا كان كذلك وجب ان نحوله الى معنى اخر جل لله وهو الفيله اذا لن نعرفه عن المعنى الحقيقي لاننا اعتقد التمثيل اعتقد ان هذا النص الذي خاطب الله به عباده في سبعه مواضع من القران على نمط واحد يعتقد ان ظاهره كفرون والعياذ بالله يعني تمثيل الله بخلق القبر فلما اعتقدوا هذه العقيده حرروا ما انه يلزم على تحريف لوازم باطله عظيمه لكن ليس هذا موضع بحث لانها تحتاج الى درس مستقل في لوازم القول بالتاويل الذي هو حقيقه التحريف وليستا امرا طيب العنصر الثاني العدول عن هذا الموقف كطرف دائر بين الإسراق والتفريف العدول عن هذا الموقف ما هو الموقف؟ موقف بلسفة نواجماعة السلع وهو إثاث استثاث ذات الأسل وإثاث استثاث على بدون تكليف ولا تنفيذ العدول عن ذلك هو في الحقيقة كطرف دائر بين الإسراق والتفريق بين الإصراب الإسباب والتفريق بالنسبة فمثلا الظاهر أن تأخذ فقرة الثالثة في موقف الوثنى وجماعة في الأثنى نذكرنا موقفهم في الأثنى وموقفهم في الفتاة ونسيق موقفهم في نصوف الأثنى والفتاة وهذه مهمة أيضا موقف أهل السنة والجماعة في نتوف الأثماء والثفات هو إجراؤها على ظاهره وعلى حقيقتها اللائق بالله عز وجل لا يحرفونها ولا يعطلونها يعني كل ما مر علينا آيه من أثماء الله والثفاته ثمات الأهل السنة والجماعة فيها إثباثها على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله عز وجل ولا ستمن هذا الشيء وقد نقل إجماعهم على ذلك إذن عبد البرس الكمهي نقل إجماع هذا السنة على إجراء نصوص فساة على ظاهرها وحقيقتها اللائق بالله في دون تفطيل وكذلك قال أبو يعلى قال أبو يعلى إنه يحكم التشاغل بتأيبه بل تجرى على ظاهره لماذا يا أخواني لأن الله تعالى خاطب نذر القرآن بلسان عربي مبيل ما في غموط ولا إلغاق بل هو بي واضح بل مبيل مبيل مبهر مذهل من الامور على حقائقه فيما يتعلق بذاته واسماؤه وصفاته هل هي امور قياسيه يدخلها العقل والاجتهاد او هي امور غيبيه محض هي امور غيبيه محض امور غيبيه محض فاذا يجب علينا إثبات الاثبات على ظاهره يجب علينا الثبوت على ظاهرها لان هذا اخبرنا الله عن امر غيبي يجب علينا ان لا نتعدى ما اخبرنا به اذا قال قائل قيل لكم ان الخبر عن ثماله واثاقه غيري المحن بنا فيما تتكلمون به دائما من أن هذه السفة دل عليها العقل والسم الطبال لكم لهذه المقطة لأجل أن لا تظنوا أن هذا تناقض في مذهب السفة إذا قلتم إن السفات أمور غيبية خبرية محظمة فكيف تقولون أحيانا الدليل على هذا دل عليه العقل والسم نقول نعم لأن العقل يجب كما قال يثبت بالله اثبات الكمال على سبيل الاجناب يثبت بالله اثبات الكمال على سبيل الاجناب كلنا اعتقد بفطرتي وعقلي ان رب بده ان يكون كاملا هذا امر معلوم ضروري عقل لكن على سبيل التصيل لا يمكن هلا يقول ما تهدي الى التفصيل فيما تعلق باثنان لا يذكر تعرف الكمال اجمالا لكن تفصيلا ما عرفت طيب اذا نقول ما دام الله اخبرنا ان نفث الوجب علينا اجراء كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وعلى ظاهره في ذوي تحريف بدون اي تغيير لاننا نعلم ان هذا الكلام من الله واضح عن علم توفقون نعم لا. نعم لا. لان الله اعلم بنفسه من غيره نعلم انه صابر لصوت الخلق ذلك لابراهيم كل لا ن ن بهد الخلق نابي لا ابراهيم فقد قال عليه الصلاه والسلام نَسَكَ من أنصح الخلق وأن ما تكلم بكلام إلا على وجه النصيحه والله تعالى ما أراد من عباده أن يذل يذل قال الله تعالى يبلغ الله لكم أن توكلوا بالله وحده لا إله إلا هو قد قادر بإراده هداه الخلق كذلك قادر بكلام صفي يقول اعود ها لسان عربي غير بعيد لسان فصيح جيد قد جمع الان في هذا الكلام الفاظ الكلام التي يتعين بمقتضاها قبوله بدون تحريف وهي العلم والنث والفصاحه علم ونصيحة وفتاح أقول له لا لأن حقيقة الأمر أنه يرتبط معنى الكلام أو يشك الإنسان في الكلام إذا اختل واحد من هذه الأمور الثلاثة إذا اختل العلم يشك الإنسان في الكلام تقول لهذا لو كلمت الإنسان فيها يشك في كلامه لا تقبله إذا اختلنا النصح مثلاً عالم وجيد لكنه ليس بناصح تقبل لا <تصفيق> تقبل لأنه ليس ناصح إذا كان عالماً وناصحاً لكنه غير فسيح ما يحسن عبده فأنت عباً تشق في مدول كلامه لماذا؟ لأنه قد تقول إنه ناصح لكن أراد شيئا وعضر بعبارة لا تدل عليه يعني أن الناس المين فطيح ما يستطيع أن يؤذر عما تنفسه لكن كلام الله الأسول انتبت عنه هذه العيود الثلاثة وثبتت فيه الكمالات الثلاثة فإنتم جماعة فما دامت الكمالات الثلاثة ثابتة فيجب علينا قبول هذا الكلام بدون أي تحريف ولا متعظر له موضع الحمد لله له ألغاق ولا أحادي كلام بين واضح في غاية ما يكون لغطاء ليش أن نقول الله ما أرد كذا وإنما أرد كذا إذن نستمر في العنفر الثاني نقول العضول عن هذا الموقف تطرف دائم بين إفراطي والتفريق إما تكييف وتمثيل وإما تحريف وتعطيق ولهذا كان أهل السنة وجماعة والحمد لله وسطاً بين أهل التحريف والتعطيل وأهل التنبيل والتكثير تدون الناس قسموا في ذلك العثم والثفات إلى أخسام قسم أثبت الثفات على سبيل التنبيل وقالوا إن الله تعالى له الثفات كما في الثفات يده مثل يدينا وعين مثل عيننا ووجه مثل أوجوهنا وهكذا وهذا يسمى مذهب الممثلة والظاهر انه طرد ما يقع اي يعني ما يثور الان كان يقال اول من تكلم به هشام بن الحكم الرابطي وكانت الرابطه اولهم مسبها ثم ترك التكثير وذهب الى مهدي الاعتزال القسم الثاني اكثر هؤلاء اهل التعطيل للصفات التحريض بالنفوذ يعطل المنظومات ويحبط النفوذ وهذا هو الذهاب الواقع الذي دخل فيه كثير من من الناس هؤلاء المعطلين يا جماعه منهم من عطل الاثناء واقتفاء ومنهم من عطل الاقتفاء دون الاثناء ومنهم من عطل بعض الاقتفاء دون بعض وترك تعطيل كل وجزء. منهم من أطل الأسماء والصفات وقالوا أن الله ما يجد أنه أطلقاً لا أطلقاً ولا أطلقاً وأن ما أضافه إلى نشط من الأسماء فهي مجرد إضافات أو هي أسماء من المصنيات من خلقها ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات مثل المعتدل هل استقرمت هدهم علينا الأول مذهب القرامطة وغولات الجهنية والثاني اثبات اتفاق في من الاثنا هذا مذهب اثبات الاثنا دون الصفات مذهب المعتزلي وبعضهم يثبت من الصفات ثلاث الحياة والعلم والقدره يقول لانه لابد ل... لابد لضمان وجوده الذين يكونوا بعض الاثنا بعض الصفات مع اثبات الاسماء هم الاشاعره الاشاعره ما اثبتوا من الصفات الا تبعاً فقط وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبطر والإرادة والكلام مع العلم بأنهم لا يزلتونها على الوجه الذي يزلت عليه السلس يدعونها صفات ويدعونها أحوالا ويدعونها الكلام هو المعنى القائم بالنفس ومن اللفظ وهكذا هذا هذا ان المسلمون يا قول نحن نسكت بدون تنقيح وبدون تكثير فنسكت النصوص بدون تحريف ومسكت الصفات بدون تعطيل ولا كانها الحمد لله مذهب الوسط قال كيف انتم اهل السنه يا جماعه وسطه بين فرق الامه كما ان هذه الامه وسط بين الامم بين العنصر الثالث التطرف في التنزيه يسلزم اضطهاد الدين كله التطرف في التنزيه يسلزم اضطهاد الدين كله ايه مثلا الافعال قالوا نحن ننكر ان لله رحمه قل قد استوى على عرش بما له الولو عليه وممكن نذوله الى السماء الدنيا وممكن نجيئه للفطيه بين ابعده ومقربانا وممكن ضياء ومحبته ورحمته وما السلام ينكرونها حقيقه هذه الاسئله الرفعت ليش يا جماعه قالوا لان العقل ما يصل عليه او لان العقل ينفيها فانا اسيبكم قبل انتباه جماعة شوف كيف التطرف يؤدي إلى نفذ الدين كله نفذت ما نفذت من الأستفاف بحجة أن العقل يدل عليه ولسنا الآن بصادة مناقسة في هذا الباب لأن وقصي لكن أقول إن هذا التطرف يؤدي إلى طار الدين كله قالت لهم المعتزلة أنتم الآن أنكرتم هذه الأستفاف التقي انذو المجد البيضه المحبه البغى الفراحه الرحمه وماسيات انكرتموا بصدق بان العقل ها لا يثبت وانكرتم علينا انكار ما سبق من افتراء لانكم تقولون ان العقل يثلب عليه يعني هم بينكون على مجدد للجليس سنكون حياه العلم والقدره والحكم والبصيله سنكون يجب ان تثبتوها يعني العقل يدل عليه واما البقيه اللي بقيه الصفات اللي تنكونها هم ينكونها لان العقل لا يدل عليها انا فهمو المعتزله ما دام ما بين تنفيتن بقيه الصفات لان العقل لا يدل عليها ليست تثبتون عليها نحن نقول ان الصفات كلها كلها لان العقل لا يجلوا عليهم هل يستكدوا لي؟ هل لهم حجة عليهم؟ هل للمعتادة هل لا لهم حجة هذه الأشعرية؟ هل لهم حجة؟ لهم أعضاً حجة لأنهم ندرون كيف ينكرون علينا الشيء أنتم فلقتمون مباضحة جماعة إذن نحن ننكر الطفاة فقالت الغولات الجاهمية والقرامطة اذا الحمد لله الان افتتح لنا الباب ان كنتم كنونا علينا انكار الاثنى بحجه اننا ان العقل يدل على اثباته ونحن نقول ان العقل ما يدل عليه ما دام ان مساله ما راجع العقل كنا نقول ان ما تقدر ان الله تسمى بالذات لانه لو تسمى جسم لكان مشابها للمسميات حتى ديوالقوم اذا والدراسه انكرنا لسنا وصفه كله قالت الفلاسفه الذين كنا جميع كله ويقول لكم اني صادق ابصر جاءوا ليسال الخلق انهم عباقره ما عندهم مثال من الثناء لكنهم اذكى اذا يظهرنا الخلق قولوا من ناس ترتيه جنة فيه نار وفي رب عظيم بعاقبكم وكل هذا مثل ما تقول للقدس ترى بيتك دي نعم هذه فقط ما في الشيء لان عقولنا ما تثبت هذا الشيء انا مقبل دروس ولا بيوم اخر ولا بشيء ان عقولنا ما تثبت هذا ما الشيء ماذا ما ماذا نقول لا كنكوت يا استاذ قال الشيخ السامر رحمه الله ان اثبات الطباق في القران اثبت اقوى اثبات معه إستاذ استثاث الله أكثر من إستاذ المعادل فإذا أنكر الفلاسفة المعادل في حديد الأرض فهم أعذروا من الذين ينقرون استثاثات لكدة العقل وإن هناك أولا للألام الحكوم الله عزيز ننشي الضيط الآن عرفنا أنه تطر في التنظيف أوجب أننا نغذينا كلهم لانه صار حجه للدينان صار حجه للفلاسفه ها الذين قالوا انه ما في اديان ولا رسل ولا جنه ولا نار لان العقل لا يقبل ذلك فلا اقبله عرفتم ومن الغريب انني قرات كلاما في هذا العام لان كان يقول انه ما دحض المؤتزله الا الاشاعره لانهم قابلوهم بالعقل نعم فلما قابلوهم بالعقل دحضوه والحقيقه انهم هم الذين جعلوا المعتزله ها يستقيلون على النصوص لانفكوا باب التحريف نعم وان كان ما تدلى قبلهم من الزمن لكن ماذا دفعوا حجتهم ما دفعوا حجتهم ابدا فهم مثل ما قال شيخ الاسلام رحمه الله ان المعتزله انه قال دل الاسلام نصر ورا للفلاسفه كثروا ما انتفاعهم مستعم ورا ضد اعدائهم المؤمنين يا جماعه الان حتى لا تضيع عليكم الامور عندنا من يحرج في بعض الكتاب وانكر الحجه دي ان العقل لا يثبت من ينكر كل الصفات ويثبت الاسماء في حجه ان العقل لا يثبت الصفات من ينكر الاسماء والصفات كده كل هؤلاء بوضوع موضوعهم جدا علق في باب الاسماء والصفات وكلهم يحتجون بحجه واحده وهي نقوله قلنا لهم ان هذا قلنا لكم ان هذا يفتح لنا باب الرابع ما نبدا من السجده باب اهل التخفيف من الفراغ بتا وغيرها اللقاء ان الاديان مال الحقيقه والديانات مال الحقيقه ولكن عاد ولا جن ولنا وانما الرسل تدبث بهذه الامور لمطردة الصوت او ان الرسل حتى الرسل يجهنون ما لا يكون الامر على ما عليه كما ذكر ابيك شيخ الاسلام عنه الحمويه فنحن نقول ان هذا يعني باب التحريف للنصوص بحجه العقل فتح ابوابنا من الشر لا يعلم مداها الا الله اقول لكم جواب الاسهائره بالفلاسفه اللي ينكرون المعاد قال لهم نحن نعلم بالضروره ان الروح جاءت باثبات المعاد صح نعم بالضروره ان الروح جاءت باثبات المعاد وقد علمنا فساد الشبهه المانعه من لوقف ذلك علمنا فسالة شبه المانعة من فواجب قبوله على ما جاء فيه الرسل فقال أهل السنة والجماعة لكل هؤلاء المحركين نحن نعلم بالضرورة عن الرسل جاءت بإثبات السفات لله وقد علمنا فسالة شبه المانعة من فواجب قبوله فيه العنصر السادس بل الخامس ادعى بعو الناس ولا سيما الأشائرة أو من ينتصر لهم ادعى على أهل السنة الذين قالوا إنه يجب إجراء النصوص على ظاهرها وحقيقتها ادعى عليهم أنهم يحرقون يحرقون يعني يؤولون في, في بعض النصوص نحن نتكلم المثال الأول نحن نتكلم قال الله تعالى ثم استوى الى السماء هذا المثال ادعى اهل التاويل ان اهل السنه اولو مش معنى استوى الى السماء قالوا معنى انتم قلتوا ان يا اهل السنه ان معنى استوى الى السماء القصد اليه اي قصد اليه ولم تجبوها على ظاهره ما أجب تموها على ظاهره حتى جبالكم هذا فرد على السلام لأننا نقول لهذا الرجل ما هو ظاهر الآية عندك هو يب يقول ظاهره أنه استوى إلى السماء أي ارتفع من سفل على إلى كده ما نهكى بالأول نازلا ثم تردد وانتي ما له سنه ما تقوم بهذا وصحيح ما نقول بهذا لكننا نمنع ان يكون هذا ظاهرا لله انه مو ظاهر لله بل نقول السلف اختلفوا في تفسير هذه الاله على قولين احدهما انه بمعنى قصد الى السماء اي انه سبحانه وتعالى بعدما خلق الارض اراد حلقه السماء تسوى واذا هذا المعنى ذهب بكثير رحمه الله فقال معنى استوى الى السماء القصر وهل هذا قرود باللف عن ظاهره ها لا ليس بانه رد بها الى الدال على الانتهاء <تصفيق> فضم من الضم من الاستواء ومعنى القص في دليل الحرف المعدى به والفعل اذا عبتي بحرف في اللغه العربيه صار له معنى ذلك الحرف رايت قول الله تعالى أين يشرب بها عباد الله بها قال أهل العلم إن يشرب ضمن معنى يروى بها لماذا أولن يشرب إلى يروى لأن حرف الجر المعدى به ذلك الفعل يتضمن معنى الرجل إذن استوى إلى السماء رد بإلاء فهذا يقتضي ان يكون بمعنى القط فاذا لم نقتجه عن ظاهره لان الا جعل الظاهر للسواب هنا بمعنى القط وهذا راي لبعض اهل السنه واعربتم انه لا يخالف ظاهر القران بواسطه الى وقال بعض المفسرين ومنهم ابن جرير ان التواء هنا على باب وان استوى الى السماء ارتفع اليه ولا يلزم ان يكون من سفل لان كذاق الخالق ها يليق به والله تعالى لا يليق به السفل باي حال من الاحوال ولا يمكن ان يكون ظاهر هذا اللفظ انه استوى من سفل لان السكونه ممكنه على الله فنقول استوى الى السماء أي على ادا الىها على وجه لا, لا نعلمه على وجه لا نعلمه نعم وعلى هذا فتقييد الكلمة في اضطرائها على ظاهرها ولا لا نعم تقيد على ظاهرها فصار ظاهرها اما ان يكون من مادتها فمثلره نعم ما؟ يدين جري وان ان يكون بواقته تعديها الى فمثلره خذين كذبين والحمد لله قال السنة وجماعة ما خرضوا بالكلام عن ظاهرهم حتى تلزموهم لأنهم ليس يقولون لماذا يقولون أنت الله السنة أولكم لماذا يقولون هالكلام لأجل يلزموننا بقولهم يلزموننا أن نؤول أو يلزموننا بالمداهنة يعني يلزموننا بالموافقة أو للمداهنة نفس تتعمل ونحن نقول الحمد لله الان نحن بيننا وبينكم القران ايضا المثال الثاني قالوا تجري باعيننا ادعوا ان اهل السنه وجماعته فسروا تجري باعيننا اي بمرء منا وقالوا هذا اخراج للكلام عن ظاهره اخراج للكلام عن ظاهره لان ظاهره أن السفينة المحف في عين الله ليالذي الله سب الله عليكم هل هذا الظاهر والله ما أفهم هذا الظاهر إلا إنسان غبي ما يعرف معنى اللغة هل هذا هنا مني للضرفية حتى نقول إن ظاهر هل السفينة تجد في عين الله هل الظرفية هذه ليست للضرفية إطلاقا والإنسان إذا قال رأيت هذا الشخص بعيني هل معنى اننا ادف وضع ها ابدا ايه هذا المعنى لا لقته ولا عرفن ولا شيء ونحن نقول بمرا منا يعني بعين لان العين بها بها رؤيه فالمعنى تجري مرئيه باعين ونحن اذا فسرنا ذلك بمرا منا فانما فسرناه بالله واللازم لازم المعنى منه فما نخرج عن ظاهره اطلاقا حتى يقولون ان وتقولون انتم ما شاء الله تطهرون علينا وتتذمرون علينا وتقولون انتم تؤولون وانتم اول سنقول ليس عندنا قول والمعنى ظاهر لكل احد وحتى انت ايها المؤول لو تقول قرات هذا النص بعيني وصلنا ان بواسطه عيني قراته ناه ابدا لان قراته مرئيا بعيني وهاكذا تجريبي انا تماما وهذا معنى اللفظ ولا احد يشك ان له معنى في وهذا كذلك قالوا من الامثله التي ادعوا اننا رسلنا وجنا اولوه قالوا ونحن اقرب اليك منكم ونحن اقرب اليه من فقم يرجع على من لا نحن يعود على الله بل اليه يعود انما الى المحتضر لان الله يقول فلولا اذا بلغت الحنا و انتم حين اذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تدرون هذه الايه هل هو قرب خاص للدعاء يعني بمعنى عام لكل محتضر ولا للمؤمن ها الان عام ونحن اقرب فلولا اذا بلغت الحكوم ونحن اقرب الى دينكم والدليل العام إنه, انه قال في اخرها فاما ان كان من المقربين واما ان كان من اصحاب الجنين فاما ان كان ان كان من مكذبينا الباغي فهي عامه القرب اذا عام واختلف اهل السنه في تفسير هذه الايه فمنهم من قال نحن اقرب اليه منكم جريط الملائكه واضاف الله ذلك الى نفسه لانه هو الذي ارسلهم كما قال تعالى حتى اذا جاء احدكم الموت او احدهم موت فوفته رسلنا كذا جاء أحدهم الموت فوفته رسولنا وهم لا يفذلون رسلا الله لنسلهم فأضافه إلى نفسه لأنه مرسل لهم وقالوا إن هذا لا يمكن أن يراد به قرب الله بنفسه لأنه قال في نفس الآية ولكن لا تبصرون ولكن لا تبصرون وهذا دليل على أن هذا القريب في نفس المكان لكننا لا نبصر وهل هذا أمر جائز على الله أن يكون في نفس الأمكان نعم فيها لا منتنع إذن لا يمكن أن يكون راهل الآية أنه قربه بذاته سبحانه ودعا وإن منراد قرب الملائكة بدليل قوله ولكن لا تبصرون وقوله حتى اذا جاء احدهم موت فوفته غفنه وهمه فترته وهذا اختيار ابن جرير واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان المراد قرب الملائكه وقال بعض السلف ان المراد قرب الله نفسه لكن بالعلم من راب قربه تعالى بنفسه لكن بالعلم لا أنه سبحانه وتعالى في نفس المكان وإن من راب قرب العلم ولكن الشيخ الأسلام أنكر هذا المعلم وقال هذا غير صحيح وأنه لم يأكل القرب في القرآن عاما أبدا بل القرب الذي هو قرب الله نفسه ما جاء في القرآن إلا خاصا جماعه سنقضي وقت بعد قليل ان شاء الله تعالى اذا اهل السنه والجماعه الذين قالوا ان المراد قرب ملائكته هل لهم مستند من ظاهر الله نعم لهم مستند المستند قوله ولكن لا تصور يستحيل ان يراد بها الله عز وجل كده المستند الاخر انه اذا اريد الحضور في المكان فالله تعالى منزه عن ذلك اتفاق الناس حتى أن رفز له غيره إلا فرولية والجهنية فإنهم يثبتون أن الله تعالى في الأماكن في الأرض في السماء وفي كل مكان وليل بالله طيب فيه هنا الحمد لله لا تأويل في الآية بقي علينا أن الله تعالى قال في القرآن في نسر في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا ويؤمنوا بي دأأن لهم يصدقوا تبارك من الآية هل نشوف هنا في دي ولا لا وإذا سألك عبادي أضميعد على من ها لا لا. إلى الله عني ها لا لا. إلى الله فإني إلى الله غريب فيها رمير مستثر يعود على الله أجيب يعود على الله إذا دعاني يعود على الله بل يتجيبوني يعود على الله وليؤمنوا بي يعود على الله إذن لا يمكن مع هذه الضمائف الخاصة المفردة لا يمكن أن نقول أن مراد قرب الملابس لا يمكن نظر هذا ولو قلنا دابت لكنا خارجين باللفظ عن ظاهره لان هناك فرق بين ونحن اقبولين منكم يقول ماذا على هذا دي امنه اني قريب تمام مراتب القرب المراد بالقرب قرب العلم عند بعض العلماء المراد قرب العلم عند بعض العلماء وهذا المعنى كما قلت قبل قليل أنكره شيخ الإسلام وقال إنه لو كان القرب قرب العلم لم يكن هناك فرق بين الداعي والعابد وغيرهما ولكنه قرب فوق العلم فشيخ الإسلام يقول إن المراد بالقرب هنا قرب الله تعالى بنفسه لكنه مع علوه لكنه مع علوه بمعنى أنه ليس يلزم من قربه أن يكون في الأرض فالقاء رحمه الله في العبيل الراسطية هو قريب في جنوه علي في جنوه هو سبحانه وتعالى قريب من من يعبده ويدعوه مع كونه عاليا على عرشه مع كونه عاليا على عرشه الشيخ الاسلام رحمه الله يرى ان هذا القرب حقيقة على ظاهره لكن ها مع سقوط رؤه على خلقه مع سقوط علوه على خلقه ويقول مستحيل ان يكون قريبا قربا ذاتيا في نفس الامكانه هذا محال والله تعالى يقول وما قدر الله قدره والعرض جميعا قبرته يوم القيامة ويقول سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وهذا يجعلنا نعلم علما اليقين أن من المستحيل أن يكون الله تعالى قريبا بذاته في أماكننا وهذا قريب سبحانه وتعالى ولكنه مع جلوه وحين عذن هل نحن أخرجنا اللقظ عن ظاهره في قوله وإذا سألت عبادي عني فإني قريب الجواب لا ما اخذناه عن ظاهره دلجعناه على ظاهره بذلك باذن الله انا وتعالى فلا يمكن لاهل التاويل ان يذمونا به وان يقولوا اخذتموها عن ظاهر بقي علينا ان نقول الذين فسروه بالعلم اخذوه عن ظاهره ام لا قلنا في الجواب على ذلك ان اضلنا ان اضلنا هذا التفسير كما اضلوا شيخ الاسلام ثلاثه لا وان قبلنا هذا التفسير قلنا ان العلم من لازم القرب اذا كان القريب كاملا الاتجاه فلا بد ان نكون عالما اليس كذلك فاذا تصمم اللقب بلازمه لم نكن خرجنا بذلك عن ظاهره كذلك ايضا المثال الرابع قوله الحديث فإذا احببته كن في سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يقبض بها ورجله التي يمشي بها فكأنه على تحرير عفريت يا ترى يا السنب انتظرون من انتجت اياتك وهذا حديث على ظهرك فما تقولون في هذا الحديث كن سامعه كنت بصره كنت يده كنت رجله تجونا على ظاهره ها؟ يقول نعم نجيه على ظاهره لكن ما هو ظاهره هل أحد يفهم من هذا التعبيد إذا قرأ الحديث من أول إلى آخره أن الله يكون نفس حدقة العين أو المعنى القائم بالعين وهو الإصطار أو يكون الرجل أو المعنى القائم بالرجل وهو ماشي لا أحد يرحمل هذا نقرأ الحديث يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من ما استردت عليه ولا يذال عبدي يتقرب إلي بالنوافر حتى أشبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبطره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي ينشي بها ولا إن سألني لا أعطينا ولا إن استعادني لا أعيدنا هل أحد يفهم إن الله يكون سمع الإنسان بطرا ويده ويده لا نريد أن نشوف لا يزال عبدي يتقرب إلي فأكتت ربا وعبدا يتقرب إلي أكتت متقربا ومتقربا إليه ومعلوم هذا غير هذا فهل لا حتى أحبه حتى حابا ومحبوبا فإذا أحببته نفسي حاب حب كنت سمعه الذي يسمع به وبطره الذي التذير هل يمكن أن يكون ظاهر هذا الحديث الذي فيه شيئان متبينان أن يكون راهره أن أحدهما يعود فيكون نفعا من الآخر أمين ما حدث هنا إطلاقا لا حد يفهم من هذا الحديث إطلاقا والكلام يفكر. لازم نأخذه من أوله حتى يكون بعضه يفسر بعضا فلا أحد يفهم أن هذا المتقرب إليه وهذا الحاد وهذا الناس الزائن عن الآخر أن يكون الآخر جزءا منه ثم إننا نقول كنت سمعا هل يمكن أن يكون الخالق جل وعلا حادثا أقول لها ما يمكن ما يمكن سمع الإنسان حادث هل أتى على الإنسان حينما التهب لن يكون شيئا ما كورا هل يمكن أن يكون الخالق حادثا لا يمكن أيضا نمشي ولا ان سالني لاعطيه فاتبر الذائلا ومسؤولا ومعطا نعم ومعطي ولا ان سعادني لا اعيده لاتت مثيرا وانقوا ومستعيدا هذا يدل هذا على انه لا يمكن ان يكون راهو الحديث ان الله يكون جزءا من هذا الانسان فنحن ما ادعناها على رؤوس اذا مانا نخفيف على هذا معناه ان الله يثبت هذا العبد حتى لا يرى الا بالله ولله وفي الله ولا يفنى الا بالله ولله وفي الله ولا يعمل بيده ويجله الا بالله ولله وفي الله واضح وهذا معنى واضح ولا غبار عليه والحمد لله كذلك يرى غنم من الامثلة المثال السادس يقول ان قلوب بني ادم كلها بين اطوعين من اصابع الرحمن قلوب بني ادم بين اطوعين من اصابع الرحمن اتدرون ماذا يقول السويد في الحديث من كرون الاصابع هو والله ما له اصابع ها ويقول هذا كنايه عن قوه التدبير والتصرف في الخلق وانتم يلزمكم يا اهل السنه اما التحريف او القول بالحلول يعني اما ان تحدث الحديث تغير معناه ولا يلزم ان الله ح في جسم الانسان ليش لان الاطباء اذا كان القلب بالنيء او اي شيء على زعمهم يزعمون إن الحديث يقتضي أن تكون أصادر الرحمن جل لذكه مماثة لقلب الإنسان ولو كان كذلك لكان حالا في الإنسان وأنتم لا تقولون بذلك يا أهل السنة فنقول لهم في الجواب على هذا دعواكم أن هذا يلزم المماثة دعوا باطلة فالله تعالى يقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض ومعلوم ان هناك فاصلا بعيدا بين سحاب الارض وبين السحاب والسماء ويصعب ان نقول بينهما فالقرب كلها بين اسبوعين نعم على الكيفيه من قبل الله على الكيفيه التي ارادها الله عز وجل وهو حق على حقيقته فاصابع حق وكون قلوبتين حق ولا نخرجها عن ظاهره ولا تبي هذا اي مقصد قدرك اذا قالوا الحجر الاسود يمين الله في الارض الحجر الاسود يمين الله في الارض لو انتم يا اللي تذكرون الحجر هذا هو يمين الله ثم نقول ها لا بماه هذا الحديث نحن لا نقول ان هذا الحجر يمين الله وليس ظاهر الحديث ونحن نجيب على هذا الحديث بجوابنا الجواب الاول ان هذا الحديث ثابت الموضوع ناسخ عن النبي عليه الصلاه والسلام وبهذا قضرناه في مهده وانتهينا منه اذا لمصححنا الرطول على الصواب والسلام وهو مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما مع انه عن ابن عباس ذكر الالباني ان فيه راويا مسروكا لا يعتمد عليه فهو ما صح ولا عن ابن عباس وعلى تقديم ذبوث عن ابن عباس فالمعنى ما يقرم ما, ما قلت قال يمين الله في الأرض ومعلوم أن الله في السماء ففي قوله في الأرض ما يمنع أن يكون المراد به يد الله أن يكون المراد به يد الله وهذا واضح يعني مقيد ثانيا في آخر الحديث كما راه شعر السلامة مية فمن صافحه فكأنما صافح الله وخلمت فكأنما صافح الله ما قال فمن صافحه فقط صافح الله فكأنما والمشبه دي غير المشبه المشبه بي غير المشبه فدل هذا على أنه حتى على تطبيق فبوث عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يدل على ان الحجره هذا هو قد لله عز وجل وبهذا ولو امثل فيها امثله في كثيره ولكن تركناها لان الوقت قصير امثله كثيره يقولون ان الدنيا السنه والجماعه تحر تؤولونه وتنكرون عليه ونقول لهم لا شبه عينا بقول مثل الحديث عبد تعش فلم تطعن مع ان في نفس الحديث قال الله عز وجل ان عبد قران فطانا فلم تطعن نعم ولو أطعمته ولو وجدت ذلك عنده وهذا الله أقول يا بي لنا واش معنى ما حرفنا وباقي في أنت الحال إذا شئتم أن نستقفرها في ذات آخر وإن شئتم نقتفر اتصلنا عنه <تصفيق> <عين. تصفيق> ما الذي ينبارك أن الله لم يلد بها كذا وثانيا قوله إنه أراد بها كذا هو أيضا قول على الله بلا علم لأنه من الذي أدراه أن الله أراد بها كذا والذين يطلقون من صورة الكتاب وصلنا عن ظاهرها هم يقولون إن الله لم يريد كذا وإنما أراد كذا فيكونون قد قالوا على الله بلا علم من وجهه أنه لم يريد كذا وأنه نعم ارادك وقلنا ان بعض الناس اشتبه عليه او لبس فقال ان اهل السنه والجماعه وهم مستلب يؤولوه في عده نصوص ونحن الان ناقص الطلب عندنا بينا على ما في الباب الماضي ف نقول ذكرنا لهذا امثله المثال الاول يعني نضمن الورق المثال الاول الذين ادعوا ان السلف اولوها عن ضلاله مثل مثل حديث احاديثه صلى الله عليه وسلم لا الله الله الرجال الى مرض لا.. عبد لم لم تزوره لا لا تعرف وصلنا له ليس لنا ذو لنا 950 نعم او قال وانكم اقرضوا اليه منكم ولكن لا بكن قال ان الثلث يقرون نحن اقرب اليه بملائكتنا نحن اقرب اليه بملائكتنا وهذا فرق للآيه عن ظهر قلب فما هو الجواب على هذه الدعوه ذكرناها ايضا في الدرس الماضي نعم اقرب اليه بملائكتنا دي جرت في القراءه ولا في الدرس نعم طيب. نقول المراد الملائكه تجينه الايه لانه قال نحن اقرب اليه منكم ولكن لا تقصروا وما معلوم ان ذات بارك ان وتعالى ليس في الارض حتى يقال ولكن لا تقصروا فاذا قال قائل لماذا اثنى القرب الى نفسي ونحن اقرب قلنا لان ذلك لأمره والملائفة جنوده فما قال الله تعالى حتى إذا جاء آخره الموت فوقفه رسولنا وهم ذات الرسول المثال الثاني معين المثال الثاني لا نعم قوله تعالى المستوى إلى السماء ما هي الدعوة التي الدعوة أن أبا السنة صرفوها عن ظاهرها؟ مغير فالنؤمنين؟ نعم تخلو الظرورة التي تصدقها؟ لا، المحاولة للسنة وجماعها في الظنة السواب إيشا؟ السواب يعني السواب إلى السنة السواب إلى السنة قصد, قصد إلى الظرورة؟ قصد إليها قالوا إنا للسنة وجماعة يقولون سوى إلى السماء أي قصد إليها وهذا خرق اللقب عن ظاهرهم فبماذا نجيبهم الحقيقة أنا لا يشغني هذا منكم هذه مساء الهامة وأنتم الذين طلبتم أن نعيدها لكم هذا الشيء هم لا تذكرونه نعم و من الفاظ كون يعني لا انما يحض المعنى القام اكثر طيب واذا اتى ثلاثه على حسب السياق يكون المعنى وهنا قالت سو الى فاتى بالدال على الغاله يدل على ان المراد به القصد سو اليه الى السماء هذا قصد الى السماء بخلقها والذي عين هذا المعنى هو قوله إِلَى وَلَمْ يَقُلْ عَلَى وَاسْتَوَى إِذَا أُرِيدَ بِهَا الْعُلُومِ عُدِّيَحْ بِعَلَفٍ لتسوى على ربوره ثم استوى على العرش أما إذا عُدّيت بإِلَى فإن المعنى ينتقل إلى ثومينها معنى القصد والإرادة نعم أراد إلى خلق السماء أو قصد إليه وبهذا في الصرحة بن كثير ولم يخرج عن ظاهر اللقظ لأنه عدي بإله على أن أهل السنة والجماعة منهم من قال استوى هنا بمعنى ارتفع على أن ظارهم يقول استوى بمعنى ارتفع ويجعل التجود في إله ويجعله بمعنى على ولا تنعرف لحال الذين فسروها بقصد لم يقضروا بها عن ظاهره بجريد إله المثال الثالث نعم إن قلوب بني آدم قل لها بين أصابع الرقم قالوا ما لسنة ضربوها عن ظهرها وقالوا من يعرف وقالوا نعم قالوا ضربوها عن ظهرها بيننا نعم بين ادعوا ان اهى السنه وجماع قالوا المراد بالحديث ان الله يدبر كل والله يدبر قلوب وان هذا فينايه ان ان له السلطان الكامل في تدبير القلوب ووقدنا على هذا انها انه كذب على على ابن وجما وان على ابن وجما يقولون هذا الحديث على ظهره وان قلوب بني ادم كلها بين اصابع الرحمن بين اصابع الرحمن وليس في ذلك محقوق فالأطراب الحارثة لله عز وجل وكون هذه قلوب بينها لا يلغم منها أن تكون مماسة لها هل يلغم؟ لا بجميل أن, أن الله قال وَاَسْتَحَابِ الْمُسْتَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ومعلوم أن السماء والأرض لا كما استحاد ومعلوم وإن كان السحاب بينها فالقلوب بين أخابها محنان ولا يلغل من ذلك المماكة أو القلوب فمن ادعى أن أهل سنة خارفوها عن ظاهره لقد هدب عليه <تصفيق> بل قالوا هو حق على ظاهره ولا لازم عليه أي ظاهر في أيها المثالة القامس قوله تعالى فَجِرِي بِأَعْيُونِي هم تأوين؟ تأوين؟ تأوين؟ قالوا إِنَّا هَسُنَّةَ أَوَّلُوهِ فَقَالُوا فَجِرِي بِمَرْأَمْ مِنَّا فَطَرَفُوهَا عَنْظَهُرِينَ وهذا الحقيقة أجبنا عليه ها؟ جواب عليه ان نلجا ذلك المطفي فلو كان بختي او اننا نستوي في العيد هذا ليس بالصواب قل ان سيدا معنى الايه تديمطيه اي تديمطيه باعين تديمطيه باعين ولتيار القرض للفق انظاره وَمَنْ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ مَرْءًا مِنَّا قَدْ فَسَّرَهُ بِاللَّهُ يعني هذه الرهم عن الآية ولا أحد من الناس يفهم منها أن السفينة تجري في وقت عين الله أبداً ولا يذب الله ولكن أهل السنة والجماعة تشفروها في ظهر اللقص ولم يغيروه هي أيضاً مثال ثالث لا ما ما قلناه انا طولها الليل يا صاحبي لا لا اقصد اقصد الحجر الاسود يمين الله نعم الحجر الاسود يمين الله في الارض قال انها كما جماعه اول هذا الحديث وقالوا انه ان معنى الحجر الاسود بمنزله يمين الله في الارض ورادبنا على هذا يوضح لي نعم احمد نعم ورادبنا على هذا يوضح لي نعم ومشدد دي مشتبكه ولا مشتبك ليه طيب ثالثه نعم قال يقول الله تعالى وليل الوطن نعم الوطن فقيدنا بقوله في الارض ويقول الله تعالى للسماء فالجواب على هذا الثلاثه اول اولا ان الحديث باطل لا يخص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من ابن العربي وابن جودي وشيخ الإسلام ابن تيمية وقال إننا نمشكور من قول ابن عباد وثانيا إلى صحة عن ابن عباد مع أنه ضعيف عنه أيضا فالحديث لا يدل على أن الحجر هو يمين الله لأنه قال يمين الله في الأراض ومعلومة أن يمين الله في السنة وقال ثنا ان صادف اهوف وكانما صادق الله وقبل يمين والمشدد ها غير مسدد قول الا الحمد لله ما فيها تاويل والحديث لا تصح وقد كان الله تعالى همنا في ايضا مثال استاد عظم